بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروان فالحاملات وقران فالجاريات يسران فالمقسمات أمران إنما تُعدون لصادق لو صادق لا واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يُفك عنه منفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوق فتنتكم هذا الذي كونتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون ناقذي ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلاسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما ما أنكم تنطقون هل تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا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 من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحرنا ومجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا رسلنا عليهم الريح العقيم ما تظر من شيء نتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن من ربهم فاخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجا لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله لان آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أت الذين من قبلهم من الرسل لا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بلهم قومون طاعون فتول عنهم فما أنت بملومه وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والانفس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وين للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون